ديمهم ان ما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسخدا ضررا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإنصانا لِمَنْ حَارَبَ الله ورسوله من قبل ولا يحلف إن أرادنا إلا الحسنات والله يشهد إنهم لكاذبون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 سَسَبُنَّا نَهُو عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَارُنُ يَنَامُ الَّذِينَ بَنَوْا الرِّبَةَ فِي قُنُوبِهِمْ إِلَّا إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قلوبهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الله اشترى من المؤمنين أم خُسَّهم وأموالَهُم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إن الله اشترى من المؤمنين أم خُسَّهم فسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذالك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون. الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين